ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م للعلوم إ ي ك ا ي ك ن في صدرك حرج ن ا ل ت ذ ذ ر به و ك ا ى ل م م ؤ ن ن ي ا ت ب ع و ا م ا أنزل ل إ ي ك ه من ربكم و ل ا تتبعوا م ن دونه ل ي ا ء الله ما تذكرون وكم من تذكرون قرية أ ه ك ن بأسنا ا ا فجاءها بياتا ه أو هم ق ئ و و ن كان فما د ع م ج الحسنى ء ف موسوعه النابلسي أ ن ف للعلوم ن ق ص ع ي ه م ب م الاسلاميه ك غائبين و فأولا و م ن خفت و ا الذين ي ن فأولئك خ س ر و ا أ ن ف س ه م النابلسي للعلوم م و ك ن الاسلاميه ك م في ا أ ر ض و ن ل ك ف ا معايش قليلا <تشكرون> ولقد ك موسوعه النابلسي للعلوم س ا ل ا ي س ل م ا م ن ع ك ألا أمرتك تسجد إذ أمرتك قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها ف م ا يقول لك أ ن تتكبر فيها ف خ ر ج إ ن ك من الصاغرين موسوعه ا ل م ا أ ل س ي ن ي ل أ ل ع ل ه م ص ر ا ط ك ا ل م س ت ق ي م ثم ل ت ي ن ه م من ب ي ن أ ي ي د ه م ومن خلفهم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 ويا د موسوعه ك أنت ز و النابلسي ج ة ف ك ن ث شئتما و للعلوم ا تقربا ا هذه ش ج ر ة ف ن ا ن الاسلاميه ظ ل م ي ن ف و و س ه م ل ليبدي ل ش ي ط ا ن ه ا ما أ و ر ع ن م من سوآتهما ما ا وقال نهات اسماء ه إني ل الله م ن ا ن ن ا ا ي د ل م الحسنى ق شركه الهدى شركه دعويه ا م غير ربحيه ذات مضمون وأقول ا اجتماعي ل ش ا د و م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 يا بني آ د م لا و س و ك م ا ل ش ي ط ا ن ك م ا أخرج ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ي ل ل ع ن ه م الاسلاميه ب ه م ا ل ع ط ي ن أ و ل ي ا ء ل ل ذ ي ي ن لا ؤ م ن و ن وإذا فعلوا ف ا ح ش ة قالوا و ج د ن ا عليها آ ب ا ء ن ا ا و ل ل ه أ م ر ن ا ب ه ا قل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 أ ن ه موسوعه م ت د ن بني آدم خذوا زينتكم عند يا آدم م خذوا كل ج د النابلسي ا تسرفوا إ ه ل ي ح ا م ر ف ن ق للعلوم الاسلاميه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 موسوعه ا ل أ ن ف النابلسي ل للعلوم من الاسلاميه ن ر قالت أ خ ر ا ه م لولاهم ربنا ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا ف آ ت ه م عذاب ا ض ع ف ا من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلمون وقالت ب موسيقى ا كذبوا بآياتنا ب و ا عنها لا د خ ل الجنة ولا ل و ن ي حتى يلجى ل ج ا م ل في س م الخياط و ك ك ذ ل ن ج ع ه النابلسي جهنم ا للعلوم ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ا م ي ه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 و و و ن د ا أن ت ل س م ا ل ج ن ة ر ث م ه ا بما كنتم م ت ع ل و ونادى ن أصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح الحسنى ب ا ن أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ا ما ر قد ف فهل ق ا ل و ا ن ع م ه ا ذ ن و ا ب ي ن ه م ا ل ل ع ن ة ا ل ل ه ع ل ى ا ل ظ ا ل م ي ن الذين يجبون إذا ص ر ف ت أ ب ص ا ر ه م ت ل ق ا ح م د ر ا ب ا ل ن ا ر ق ا ل و ا م و س ل ع ه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ل خوف, عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا ا ل ي و م ن و س ا كما ه م ن س و ا لقاء ي و م ه م ه ذ ا وما ك ا ن و ا ب آ ي ا ت ن ا ي ج ح د و و ن ل ق د ج ئ ن ا ه بكتاب ف ص ل ن ا ه ع ل ى ع ل م هدى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 ا ل س مسخرات ا ا و والأرض ت في ت استوى ة أيام يغشي الليل العرش النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم ثم م س على يطلبه ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين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 لقد موسوعه النابلسي ف ك م عظيم ق ا للعلوم أ من ق ه إ ن الاسلاميه ن ر ك في ضلال قال ق يا و م ليس بي ضلالا بي و ل ك ن س و ل من رب النابلسي ع ا ل م ي غ ك م ر ل و ل ع ل م م ن ا ل ل ه م ا لا ت ع ل م أوعجبتم و ن أن ج ا ك م ذكر من رب على رجل م ن لينذركم ك م و ل ت ت ق و ا و ل ع ل ك ك م ترحمون و ف ذ ب ه النابلسي ل ل ع ل و أ غ ر ق ن ا ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ن ا إ ه م كافرون ق م عمين و إ ل ى ع ا ه ا ل ن ا قوم ا ع ب د و ا ا ل ل ه ما ل ك م من إ ل ه غيره أ ف ل ا ت ت ق و ن قال ا ل م ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا من قومه إ س ل ن ا ك ف ي س ف ا ه وإن من الكاذبين قال موسوعه النابلسي من للعلوم ر ا ل ا ربي أ ن س ل ن ا م ي ن أوعجب و ذ ك موسوعه ا إ ل ل م خ النابلسي ء ل ق للعلوم ل ل ه ك م ت ف ل ح ن ا ل و ا أجئتنا ل ن ع ب د ا م ي ه ر ب ك م ر ج س و غ ض ع ه ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء س م ي ت م ل ل ع م و ب ا ؤ ك م م ا ن ز ل ا ل ل ه بها من س ل ط ا ن فانتظروا إني م ع ك م من م ا ل ت ر ي ن فأنجينا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س و ا م ؤ م ن ي ن وإلى ه ج ا ء ت موسوعه ذ ن النابلسي ت أ أرض ا للعلوم ه ا ت م س ه ا بسوء ف ي أ خ ذ ك ع ذ الاسلاميه ب أ ي م و ذ إذ ج ك م خ ل ف ء ن بعد ب و ا م و س ه و ل ه ا قصورا و ت ن ح ت و ن ا ل ج ب ا ل ب ي و فاذكروا ت ا للعلوم ه ف س د ي ن ق ا ل ا ل ل الذين م أ ا س ت ك ب ر و قومه ا من ل ل ذ ي ن ا س ت ض ع ف و ا ل م ن آمن من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 و ق ا ل و ا ي النابلسي ص ا ح ا ت م ا تعدنا للعلوم الاسلاميه ا س م ي ن ف ت و ل ى ع ن ه م و ق ا ل يا قوم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 أ م و ن الرجال س و ة من دون ا ل ن س ا ء ب ل أنتم ق و م مسرفون و م ا كان موسوعه ل ل ه إ النابلسي امرأته من للعلوم ر الاسلاميه ن ر ك ي ج ر م وإلى م د ي ن ا خامش ع ب ا ق ا ل ي ا ب ل س ي ل ل ع ل ه م ا ل ك م من إ ل ه غ ي ر ه قد ج ا ء ت س م بينة من ربكم ف أ و ا و ا ل ي ل و الحسنى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 أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي م ِ ل قَالَ َّ ت ن ا أ و َ ل َ و كُنَّا َ ر ع ه ِ النابلسي َ ع َ للعلوم د ْ ن َ ا فِي َ بَعْدَ ُِّ م ْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا ََ ا يَكُونُ ل ََ ن ا أَنْ نَعُودَ فِيهَا س ل َّ ا أَنْ ي ََ ش ه و و س ي و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ل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 ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه بما كانوا يكسبون أ ف ا م ن أ ه ل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن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 و أ قالوا ي س ساجدين ح ر ة ا ق ل آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال ف ذ ع و ن آ م ن ت م به قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن هذا لمكر و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 على أ ص ن ا موسوعه لهم ا ا ل ن ا ب ل ه م ي للعلوم ه تجهنون الاسلاميه ا هم ف وباطل ما و َ ه ُ و َ فَضَّلَكُمْ ع ََ ل ى النابلسي ْ ع ََ ا ل م ِ ي َ وَإِذْ َ ك ُ م مِنْ ْ ل ل ع ُ و ن َُ و م ُ و َْ سُوءَ الاسلاميه ع ذ ب ََ ي ُ ق د ِ ء َ ك ُْ و ََََُِ نِسَاءَكُمْ ذَلِكُ ل ب َ ت موسوعه َ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلًا َََّ ق ا ل م ََُ ى ل ِ أ خ َ ا ر ُ و ن َ خ ل ف ْ ن ِ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ي ََ و ل ا ت ت ََّ ب ع ْ س َ ب ِ ي ل َ ا ل ْْ م ُ ف س ِِ د ي ن َ و َ ل و م َ ا َ ا َ س ل َ ا م َ ه ُ رَبُّهُ قَالَ موسى ك ا ن ه ف س ف فلما تراني تجلى ربه للجبل صعقا فلما فاق قال سبحانك سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين قال إني ص م و س و ع ل ى النابلسي س ر س ا و ب ك للعلوم ا ما م ي فخذ ت ك ن ا ل ش ا ك وكتبنا ر ي ن ل ه في ا ل ل أ و ا ح م ن كل ش ي ء شيء موعظة وتفصيلا ف لكل خ ذ ه ا بقوة و أ موسوعه النابلسي س أ ر ي ك للعلوم ن الاسلاميه بغير ي ؤ ن و ا ا وإن, يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن م و س ب ي ل و ش لا ي ت خ ذ و ه س ب ي ل النابلسي و ي الغي يتخذوه ب ل ا ذ ل ك كذبوا بآياتنا وكانوا بأنهم بآياتنا ع ن ه ا ا ل ي ن و الاسلاميه ذ ذ ي ن ك ب و بآياتنا حبطت أ ع م ا ل هل ه م ي ج ز و ن إلا ما ا ك س و ا ي ع م النابلسي و ت خ ذ قوم موسى للعلوم الاسلاميه ه و و و ل موسوعه ق في أيديهم ر أ أ و ا م قد ل و النابلسي ق ا و ا ل ئ لم م ي ر ح ن ر ن ف ر للعلوم ن ن ن ن الاسلاميه خ موسوعه ا ل ن ا ب ر أ س أ خ ي يجره إ ل ي ه ق ا ل ابن أم إن أم ا ل ق و م ا س ت ض ع ف و و ن ي ك ا و ا ي ق ت ل و ن ن ي ف ل ا ت ش م ي ا ا ل أ ع د ه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 وفي نسختها هدى و ر ح م ة للذين هم لربهم يرهبون واختار روسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا قومه رجلا أخذتهم الرجفة قال قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإن أتهلكنا موسوعه ا ل ن ا إن ه ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ت ه اسماء ن ت ش أنت ا ل ل ن ا و ر ح س ن ى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 و ر ح م ت ي و س ع ت كل ك شيء ف س أ ت ب ه ا ل ل ذ ي ن ا و ن و ي ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ا ة و ل ذ ي ن ل و ا بآياتنا ي ؤ م ن ن و الاسلاميه ذ ي يتبعون ن و ل ن الذي يجدونه م ك ت و ب ا ع ن د ه م في ا ل د و ر ا ت و ا ل إ ن ج ي للعلوم يأمرهم ب ا م ر و وينهاهم ف عن م ن ك ر ي ح ل ل ه ا ل ط ي ب ا ت ويحرم ع ل ي ه م ا ل خ ب ا و ي ض ع ع ن ه م إصرهم والأغلال التي اسماء ل ي ن ا ر و ه و و ن ص ر ا واتبعوا ل ل ع ك م ت ه د و ن ومن قوم و م س ى أ م و ي ه د و ن ب ا ل ب ل س ي ه ي ع د ل و م ا ل ا س ل ا م ي عشرة أ س م ا ء الله ا و ح ي ن ا إلى ى م ا س ت س ق ق ا ه و م ه من ا ل ر ن ا ب ج س ت اثنتا منه عشرة ع ي ن ا قد ع ل و م ا ل ا س ل ن ا ع ل ي ه م ا ل س م ا م و أ ن ز ل ن ا ع ل ي ه م ا ل م ن ا ل س ل و ى كلوا ه م و س ك و ا ه ذ ه النابلسي ق ر ي ة و ك م للعلوم و ا ا ا ل ا س د ا نغفر ل م ي ا م ي ظلموا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 و ل ل ع ه م ي ت ق و ن ن فلما س و ا ما ذكروا ب ه ي ن ن ج ا ل ذ ي ن ينهون ا و وأخذنا ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ب ع ذ ا ب بئيس ب م ا ك ا ن و ا ي ف س ق و ن ف ل م ا اعتوا م ي ه وإذ موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ع ذ ا ب ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ل س ر ي ع ا ل ع ا ب م ي ن ف ق ط ع ن ا ه م في الأرض أمما ا ا ل ل منهم ص ح و ن و م ن ه م دون النابلسي ب ل ئ ا ت ل ع ل ه م ي ر ج ع و ن ف خ ل ف خلف من بعدهم و ر ث ا ل ك ت ا ب ف خ ل ف م ن ب ع د ه م خلف, ورث الكتاب فخلف من بعدهم خلف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 موسوعه النابلسي آ خ ر ة ل ن يتقون أ ف للعلوم ا ق ن والذين ي س ك و ن ب ا ل ك ت ا ب وقاموا ا ل ص ل ا ة إنا لا نضيع لا ا ل أجر م ص ل ح ي ن نتقن وإذ و ق الجبل ف ه م كأن موسوعه ا ق ب م خ ذ و ا ما ت ي ن ا ك ب ق و واذكروا ة ما ف ي ه ل ع ل ك م ت ت ق و ن وإذ أخذ ربك م ن بني آ د م من ظهورهم ر ذ ي ه م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 و ل و ش ئ ن ا ل ر ف ع ن ا ه ب ه ا و ل ك ن ه أ خ ل د إ ل ى ا ل أ ر ض و ا هواه ت ب ع ف م ث ل ه كمثل ا ل ك ل ب إن ت ح م ل ل ع ي ه ا ك م ث ل ا ل ق و م ا ل ذ ي ن كذبوا فقصص القصص ل ل ع ه م ي ت ف ك ر و ن س ا ء م ث ل ا ل ل ق و م ا ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا ت ن و ف س ه م كانوا ي ل م و ن من يهدي ا ل ل ه فهو ا ل م ه ت د و م ن ي ض ل ف أ و ل ئ ك هم ا ل خ ا س ر و ن ولقد ذ ر م ن س ل ج ه ن م ك ث ي ر ا من ا ل ج ن و ا ل لهم ل ن س ق و ب ل ا ي ف ق ه بها و و ن ل ه م أ ع ي ن ل ا ي ب ص ر و ن ب ه ا و ل ه م آ ذ ا ن ل ا ي س م ع و ن ب ه ا أولئك ك ا ل أ ع ا ب ل ه م أ ض ل أولئك موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ن م ي ه اسماء الله و وممن ن خ ق ن ا أمة ي د و ن ب ا ل ح ق وبه ي ع د ل و ن والذين و ذ ك ب ى آياتنا س ن س ت د ر ج ه م م ن حيث ل ا ي ع ل م م و و ن أ ل ي ل ه م متين إن كيدي أ و ل م ي ت ف ك ر و ا م ا بصاحبهم إنه من جنة إ ل ا نذير م ب ي ن أولم ه م و ا كان لكوت س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا خ ل ق ا ل ل ه من شيء وأن شيء ع س ي ك و ن ق م ا ب أ ج ل ه م ف ب أ ي حديث د ب ع ه يؤمنون يقول من موسوعه ة أيانا ا م ر س النابلسي ق إ م علمها ر ا ج ه ا للعلوم و ق ت ه ا إ ا هو ت في ا ل ا و و ا ا ت ل أ ر ض ل ا ت س ل ا ب م ي س أ كأن ل و ن ك حفي موسوعه ن النابلسي للعلوم لا أ ا ل ا س ل ا م ا شاء ا ل ل ه ولو أ ع ل م الغيب و س و بسني ا ل س و ء إ ن أ ن ا إ ل ا ن ذ ي ر وبشير ل ق و م يؤمنون هو الاسلاميه ذ وَجَعْلَ م ن ه اسماء زَوْجَهَا ل ي ك ن إِلَيْهَا ل ف ت ش الله ح م ت ح م ا خَفِيفًا فَمَرْتْ ب ف ل م الحسنى أ ق ت آتَيْتَنَا دَعَى اللَّهَ رَبَّهُمَا ا لَإِنْ ل ص ا ل ك ن ن مِنَ ا ا ل ش ر ي م ا س ت ا ه م ا ص ا ل ح ا ج ع ل ا له شركاء ف ي م آتاهما ا ا ت ف ع ل ا ل ل ه ع م ا ي ش ر ك و ن أيشركون م ا ل ا ي خ ل ق ش ي ئ ا و ه م ي خ ل ولا يستطيعون لهم ق و يستطيعون ن ه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 إن ن ك ت م صادقين ي ألهم أرجل م ش و ن ب ه ا أم ل ه م أيدي ي ب ط ش و ن ب ه ا أم ل ه م أ ع ي ن ي ب ص ر و ن ب ه الاسلاميه أم ه م ذ ن ي م ع و ن بها د ع ك ء م ك ي د و ن فلا ت ر و ن إن ولي ل ا ل ه ا ل ذ ي ن ز ل ا ل ك ت ا ب وهو ي ت و ل ا ل ص ا ل ح ي ن و ا ل ذ ي ن تدعون م ن دونه ل ا ي س ت ط ي ع و و ن نصركم ل ا أ ن ف س ه م ي ن ص ر و ن وإن موسوعه النابلسي ي وهم لا و وأمر للعلوم ا الاسلاميه ا إنه س م ي ع عليم إن ا ل ذ ي ن ا ا إذا ل س ي للعلوم ن الاسلاميه ي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 وإذا قرأ القرآن ا قرأ ف س ت م ع و ا ل س و أ ص ع و النابلسي ع ل ك م م ت ر ح و و ك تضروا و خ ف ودون ا للعلوم ج ه ر من ا ق ب ا ل غ د الاسلاميه